في المدى العلوي في الآفاق تنتشر عرفتك نسمة يسري شذاها في يزدهر عرفتك نبضة بدمي فلا هم ولا ضجر عرفتك في ربى الدنيا بلحن ما له وتر عرفتك نبضة بدمي فلا هم ولا ذجر عرفتك في ربى الدنيا بلحل ما له وترو